اللي هو الماء الآدن يعني انتهينا يعني ذكرناه طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وماء لا يكره استعماله وماء لا يكره استعماله طب ما هي حقيقة الكراهة عشان يعرف الكراهة في أصلها هو ما طلب الشارع الكف عنه ولكن ليس على وجه الحتم والالزام يعني الشارع أمرنا بالامتناع عنه ونهانا عنه ولكن لم إيه؟ لم يعزم علينا فين في النهي ولذا فالمكروه هو ما يثاب تاركه وليس يأثم فاعله وليس يأثم فاعله وان كان تاركه يثاب طب كيف يمكن الاستدلال عليه عدم تاكيد النهي قول ام عطيه رضي الله عنها نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا قولها لم يعزم يعني لم يؤكد ماذا لم يؤكد النهي لم يؤكد ماذا النهي قال المصنف رحمه الله وما لا يكره استعماله أو بالريح من نحو ميته يعني ايه بالريح من نحو ميته يعني ماء تغير ريحه بماذا بميت مثلا كما لو ألقيت فيه ميت فغيرت ماذا ريحه هذا لا يكرر استعماله اجماعا قال لا نعلم في ذلك خلافة قلت وفي حديث بئر بضاعة ويقال بئر بضاعة ويقال بئر بصاعة ولكن ضبطه الأولى بضاعة وهي بئر كانت فين في المدينة على مشارفها قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئل عن بئر بضاعة تلقى فيه الحيض قيل له أن توضع بئر بضاعة هو بئر يلقى فيه الحيض الحيض يعني خرق الحيض خرق الحيض والنتن والجيف والميتة وفي روايات طبعا لحوم الكلاب فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور ألا عبره بما خالطه وانما العبره بماذا ببقاء مسمى الماء عليه فمتى كان مسمى الماء باقيا فهو طهور صحيح فالعبره بالغلبه وهذه قاعده منصوص عليها شرعا أن الأشياء لها حكم ماذا؟ حكم الغالب صحيح أشياء لها حكم لها حكم الغالب ولذا قال تعالى في الخمر والميسر وإثم ما أكبر من نفعهما فقال ابتداء إنما الخمر والميسر أو قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافعه وإثم ما أكبر فلما قال وإثم ما أكبر من نفعهما فغلب الإثم قال في الآية الثانية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس إبا هذه قاعدة ولذلك الإمام ابن القيم قاعد من هنا قاعدة أنما غلب نفعه حل وما غلب فساده ودرره ماذا ها؟ حرما فالأشياء المشكلة التي لا نجد فيها نص العبرة بغلبة ماذا الاستعمال العبره بغلبه ماذا الاستعمال واضح ولذا بعضها العلم منع اشياء لما يغلب عليه استعمالا جانب الايه ها جانب الحرمه يعني هناك مثلا بعض الانواع البراشين بتستعمل للصداع مثلا ولكن بعض الناس او اكثر الناس يستعملها للايه يستعملها مخدره فإذا غلب ذلك استعمالا منعت منعت بغلبة ماذا استعمال فالماء الحكم فيه باعتبار ماذا الغلبة لقوله الماء طهور لا ينجس شيء هكذا الحديث صح إلى هنا أما الزيادة إلا ما غلب فهذه الزيادة معمول بها إجماعا فلذا قال او بالريح من نحو يعني ما تغيرت ريحه فإنه طهور لا يكره ماذا استعماله طب لماذا لا يكره استعماله حديث بئر بضاعه لأن بئر بضاعه وما يلقى فيه غالب الظن أن ريحه تتغير ومع ذلك قال لهم الماء طهور صحيح لا عبرة بما ألقي فيه باء من نتن أو من جيف أو من كلاب أو من ميت إلى واضح؟ <تصفيق> ثانيا ان عقد الاجماع على طهاره او او على عدم كراهه هذا الماء قال او بما يشق صون الماء عنه كتحلب وورق شجر ما لم يوضع يبقى هذه مساله أخرى وهو الماء الذي خالطه ماذا خالطه طاهر ولكن هذا الطاهر لم يغلبه لم يغلب عليه فأجازه المصنف او قال لا يكره للأسباب الآتية أولا لأنه لا لأنه يشق لأنه يشق صون الماء عنه واضح لأنه يشق صون الماء عنه وثانيا لأنه خالطه ماذا طاهر وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الميت اغسلوه بماء وسدر واجعلوا في الآخرة اغسلناها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور صحيح فإذا باح الماء المختلط بالكافور اباح الماء الذي لا يشق صون له اوراق الشجر عنه او الطحالب او نحو ذلك وثالثا لان الماء في الغالب لا ينفك عنه ذلك وقد سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه اذا فهو على أصل الطهاره والمسكوت عنه عفو تبين مع الان يبقى عندنا الماء الذي يشق صون الشيء عنه من ورق شجر أو, أو طحالب هذا الماء طهور ليه؟ لا يكره استعماله لانه أولا ليس هناك موجبا للكراهه لان خلطه طاهر ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اغسلناها بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا يبقى إذا جاز خلطه بالكافور عمدا يبقى يجوز ماذا ابتداء ما خالطه عفوا لان هذا خلطه عفوا فإذا جاز الشيء عمدا جاز الشيء عفوا صحيح ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الماء في زمنه ولا لا لان أي ماء لا ينفك عن إيه عن وجود تحلق فيه صح اي ما لا ينفك عن سقوط ورق الشجر فيه سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولا لا يبقى متى سكت يبقى هو عط لان المسكوت عنه ايه عط صحيح ويبقى ويعود الى اصل التشريع وهي طهارة ماذا الماء يبقى هذه المسألة الايه المسألة الثانية هل عندك مشكلة الان ها ذكرنا مسألتين وهو الماء المتغير بالريح من ميتة وفيها حديث ماذا وفيها حديث بئر بضاعة فلا يكره صحيح والماء الذي يشق صون الشيء عنه من طحلب او ورق شجر او نحوه لان الماء في الاصل إيه؟ لا ينفك عنه ماذا سقوط مثل هذه الاشياء فيه فصار عفوا واضح طيب ماذا تقول أي قعدة لا بد أن تشز حين كل القواعد التي عندنا هي أغلبية تمام وليست ايه وليست كلية تمام فانتهينا الآن من ذكر الماء الذي لا يكره استعماله وقد ذكر المصنف تحته ماذا اقتاما ماء البحر للحديث هو الطهور ماء الآبار والأنهار والعيون للحديث اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والإيه والبرد وللحديث الماء طهور لا ينجس شيء ثالثا ماء الحميم لما ثبت عن من عن ابن عمر أنه كان يغتسل به وأنه لا يمنع لحاجة الناس إيه؟ إليه واضح رابعا الماء المسخم بالشمس لا يكره والحديث المروي في حديث ماذا لا يثبت لو حديث لا تفعل يا حميراء فإنه يرسله الماء المتغير بطول المقس يعني بطول المقس يعني تركنا ماء في في برميل او نحو كمثل ماذا الخزانات الموجودة هذه احيانا الماء يتغير ايه ريحه بطول المقس هذا التغير الاعتبار ليه؟ به ليه؟ لان العبرة ليست بمجرد التغير العبرة بالتغير الذي ايه؟ يخرجه عن عن مسمى الماء العبرة بالتغير الذي يخرجه عن مسمى له لذا لما قال اغسلوه بماء وسدر اغسلناها بماء وسدر جعلنا في الآخرة كفورا أو شام كفور هذا الماء تغير لما تغير تغير ريحه بالكافور والسدر لكن اسم الماء لم يزله باقيا عليه ولا لا طيب ومن هنا نقول ان الماء المتغير بطول المكس والمكس ما يسمى بالماء الاجن بالماء ليه آجن. هذا المال لا يكره استعماله ليه لا يكره استعماله هذا المال ها هذا الماء يكره استعماله لأن اسم المال مزل باقيا عليه او بالريح من نحو ميتة يعني الماء الذي تغيرت ريحه بنحو اللي الميت في حديث بئر بيقرب ماذا بئر بضاعة واضح طيب أو بما لا يشق صون الماء عنه اللي هو ورق الشجر وماذا طب هذا لماذا؟ إما لسبب وهو الآت أنه مسكوت عنه ثانيا أن المشقة تجلب التيسير وأنه يشق صون الماء عنه فلذا لا عبرة بسقوط هذه الأشياء فيه. ثالثا لأن مسمى الماء لم يزل باقيا به عنه وإذا الوضوء ولا يكره الوضوء بماء الآبار التي فيها الجيف والكلاب والنتن يبقى من باب او يجوز الوضوء بالماء الذي يشق الصون الشيء عنه كمثل ورق الشجر ونحو ذلك وهذا ما يسمى بدلاله اليه القياس لانه اذا جاز ما سقط فيه لحوم الكلاب والنتن جاز ما سقط فيه ماذا ورق الشجر والتحالف لأنه لا شك الأول اشنع والأول فيه إيه؟ عم يلقى فيه لكن الثاني فيه إيه؟ عم إنما تسقط هذه الأشياء عفوا يبى تبين لك أن هذه الخمسة أقتام هذه خمسة أقتام لما لا يكره ماذا لا يكره استعماله يبى إذن الطهارة تجوز به والحدث ماذا يرتفع والخبث ماذا يزول ولا يلحق بالمرء ماذا اسم ولا يلحق بالمرء ماذا اسم ولا عقوبة ويثبت له ماذا اجره وثوابه يبا طهارة تجوز حدث يرتفع الخبس يزول يثبت اجره لا يجب بذلك ماذا اسم ويثبت اجره وثوابه؟ نعم سيأتي حديث الكلتين سياتي حديث القلتين ولماذا حديث القلتين ليس مقيدة عندك حد للقلتين عشان نقيد إذ كيف يتعلق حكم شرعي بما يصعب ضبطه صحيح هل يجوز تقييد حكم شرعي بما يصعب ضبطه من لازم تعطيني حد للقلتين بحيث أقول أن الماء إذا لقته نجاسة بقدر كذا فهو نجس وبقدر كذا فليس إيه لازم وجود حد فاصل بين القلتين والقلتين وأنتكلم حديث القلتين ولكن لا تتعجل <تصفيق> العلم قول يا أستاذ <تصفيق> إيه؟ المضمضة ليست تركنا إنما المضمضة واجبة فإذا وجدت نفسك تستنكف ذلك فلا تفعل لكن الشرع لم يمنع صحيح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء ايه؟ طاهر يعني هو يقول ما تغير كثير يبقى ضبط المساله بتغير ايه؟ كثير من لونه أو طعمه أو ريحه غير اسمه حتى صار صبغا او خلا او طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهورية قلت قوله طاهر ولم ينطق الشارع بهذا المسمى ولذا فجعله قسما مستقلا غلط ولم يجمع اهل العلم على وجود هذا الختم وقد رد وجوده الحنابلة او طائفة من الحنابلة خاصه المتأخرين وذلك لانه في الحقيقة لا وجود له اولا لا نجد في مسمى الشرع ابدا شيء اسمه الماء طاهر نجد الطهور والايه والنجس لكن الطاهر ده اللي هو طاهر في نفسه وليس مطاهرا لغيره هذا القسم لا وجود ايه نعم ليس لا وجود له لا يوجد له اسم في الشراء ثانيا ان احنا لو بحثنا في الحقيقة لن نجد له وجودا هنضرب مثال بما ذكره المصنف الآن ذكر اول قسم اللي هو الماء الذي تغير كثير من لونه وايه وطعمه او ايه او ريحه بشيء طاهر ثم ضرب امثله له كالخل والمرق صحيح قلت وليس هذا ماء ولا يدخل هذا في اختام ماذا المياه لزوال اسم الماء عنه لزوال اسم الماء عنه وعليه فلا يدخل تحت أخسامه يعني دخول هذا القسم تحت الماء غلط ولا لا هو اسمه ما ولا اسمه ايه اسمه خل اسمه مرق اسمه شاي يبقى ما نواه هو ايه والماء هنا هذا خارج عن أخسام ايه يبقى اول مثال ضربه المصنف للماء الطاهر هو ليس ايه هو ليس ماء اصلا واضح؟ قلت أما إذا خلطه طاهر فلم يسلبه مسماه فهو طهور لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بقطعة بها أثر له أثر العجين ولما قال اغسلناها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كفورا في كلمة كفورا يعني كان الكفور كثيرا أو شيئا من كفور ومع ذلك اجاز الغسل به واضح وهذا ايه ثانيا وثالثا قول تعالى فلم تجد ماء فهذه نكره في سياق الشرط والنكره في سياق الشرط ماذا تعم فكل ما صدق عليه مسمى الماء فهو ايه فهو طهور وكل ما سلب مسمى الماء خرج من خرج من مسألتنا اصلا وليس داخلا في أقتام, في أقتام المياه صح يعني واحد الشاي ده مش خلطه وطاهر هل هو الآن نعده ماء؟ لا ما نعده ماء بدليل أنت بتشرب لو عايز مية هتوليه. لا تستغني بي عن الماء صح في الأواجب يجيب لك شاي ومية يبقى إشارة انه لا يستغني بي عن الماء وأنه ليس ماءا صحيح ولو كان ماءا لكان هذا التكرار لا معنى له واضح إذا أول ما ذكر المصنف من أقسام الماء الطاهر تبين لك أنه ليس, إيه؟ ليس ماء وإنما هو خارج عن أقسام المياه اصلا بما غلب عليه غيره فسلبه مسمى سنضرب مثالا للحنابلة قلت كمثل الخمر إذا استحالت فهل يحد فهل يحد شاربه؟ يعني واحد ترك خمرا لغاية ما الخمر دي ايه تحولت الى ايه الى خل هل يحد شارب هذا الخل ما هو من اعتبر بالاصل قال لك يحد لن يشارب خم ومن اعتبر بماذا بالحال قال هذا خل والخل ايه نعم الإدام الخل والخل ليس فيه حد بل هو نعم الإدام فاذا هذه المسألة كتلك الخمر التي استحالت خلا فاذا خرج إيه حكمها عن الخمر كذلك الماء الذي استحال شايا واستحال خلا واستحال مرقا خرج عن حكم له نعم وهذا غير معقول ان واحد يأتيه مرق ويقول هذا الماء طاهر ولا هذا الماء لا هذا للشرب وليس للماء أوه. ماء الورد ماء الورد كما الحديث قال واجعلنا في الاخره كافورا او شيئا من كافور تمام قال فان زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته يعني زال تغيره بنفسه يعني كمثل الشيء يستحيل ماء بعد أن كان ايه شيئا اخر كمثل مثلا لو نفترض المياه الغازيه هذه تركت حتى اصبحت ماء وانعدم فيها معنى الايه هذا يقول عاد إلى ايه الى طهوريته قلت نعم لأنه متى صدق عليه مسمى الماء فهو ماذا؟ فهو طهور قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث اللي هو الماء المستعمل يبا هذه مسألة اخرى وهي الماء المستعمل ولكن المصنف اشترط شرطا في الماء المستعمل عنده الا يكون كثيرا صحيح؟ فان كان كثيرا فانه ليس مستعملا عنده قلت يعني هو الماء المستعمل وهو الماء المنفك عن اعضاء وضوء المسلم او نحو ذلك وهو طهور اولا لأنه ماء فصدق عليه قول الله تعالى فارسلوا ماذا وجوهكم فإن لم تجدوا ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ثانيا لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتتل الصحابة على وضوئه وقد ثبت انه متحرساه ببلل في لحياته انغمست فيه القسم الثاني الماء المستعمل وقلنا ان الماء المستعمل ايه طهور القسم الاول الماء <تصفيق> الذي خلطه طاهر سلبه اسمه هذا اخرجناه من يبقى القسم الثالث بقى قال انغمست فيه كل يد المسلم المكلف المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب ايه التعريف ذا كله اولا الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده اولا اقول هنا قصة ذكرها الامام الدارمي أن شابا ذكر له هذا الحديث هو حديث ابن عباس فقال أنا أعلم أين تبيت يدي أنا أعلم أين وهذا من رده ماذا السنة او من تكذيبه من خل بالك ان في بعض الناس لا يرد السنة ردا صريحا إنما يردها بماذا بأسلوب ماكر أنه يكذب النقلة أنه يكذب ليه يقول لك لا أنا مؤمن بالكل اللي قاله الرسول لكن أنا لا أعتقد أن الرسول قال الكلام ده هنا هو لا يكذب الرسول في ظاهر الأمر ولكن يكذب من يكذب النقلة وهذه وسيلة ماكرة أو طريقة ماكرة في إنكار لا حديث زالي بنكر حديث الزبابة يقول لك لا لا أنا لا تتطور إن النبي يقول كلاما مقذزا كهذا إنه إيه فليغمسها فليملقه فإن في أعج حي الدواء وفي الآخر ليه؟ وفي الآخر الدواء واضح لا لا لا نتور النبي قال هذا كلام لا يمكن أن يقول كلاما مقززا هذا هو في ظاهر الأمر هنا لا يكذب النبي لكن يكذب ماذا النقل وهذا منكر للسنة بخبس شديد واضح فالمهم فقال الشاب أنا, لا أنا أدرى أين تبيت يدي فأصبح من غده ويده إلى دبره ويده إلى كوعه في دبره أصبح من غده ويده إلى كوعه في دبره جزاء وفاقا جزاء ف وآخر رأى طالب علم يمشي يعدو وكان هذه سنة في طلب طلب العلم ما رأينا أحدا يعدو إلا طالب علم أو مجنون فقال له مهلا يا شيخ لا تكثر أجنحة الملائكة يعرض بالحديث وإن الملائكة لا تضعه أجنحته لطالب العلم رضا بما يصنع قال فنظرت إليه نظرت لي كذا، قال فلم تحمله ساقاه فسقط عليهما. يعني كسرته رجلا في الحال. وسعيد بن المسيب أراد الشاب أن يخرج من المسجد بعد الاذان فقال لا تفعل، فإن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج من المسجد بعد الاذان إلا منافق او رجل خرج لحاجة ويريد أن يعود. فقال الشاب ولكن أصحابي بالحره أنا عندي موعد فين في الحره مع أصحابي فخرج فأخذ أبو سعيد أخذ سعيد بن المسيب يلهج بذكر يسال عنه فأخبر أنه أول ما وصل الحرة ماذا سقط على رجلي فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة والفتنة ماذا الشرك يعني يوشك من يرد السنه ماذا ان يشرك وفعلا يوشك من رد السنه ان يشرك طيب يبقى هذا الماء قلت اولا قيده المصنف بالمقيدات الاتيه اولا النائم ليلا النائم ايه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه لا يدري أين باتت والبيتوت لا تكون إلا إيه ليلة هل هنا نعمل الحديث على ظاهره ولا نقول إنما ذكر البيتوت لأنه في الغالب الناس ينامون إيه ينامون ليلة ونومة النهار صارت عزيزة جدا في الناس ولا هنعمل ظاهر النص يبقى احنا هنا ما بين أمرين ما بين المعنى وما بين ظاهر النص هضرب لك مثلا بي اقترب المال حديث قال ندفل ايه الابط طب هاب واحد لا يستطيع ندفل الابط فكان يحلق ايه هذا الشعر بالماكينة مثلا او انه يستعمل ناهم مثل النورة في ازالة هذا ايه الشعر من اعتبر بالمعنى ايه المعنى انه لابد من ايه من نزع هذا الشعر استعمله ايه؟, ايه شيء من اعتبر بظاهر النص الا يشرع إلا ماذا فأصل في مطلوب فلا ينزع هذا الشعر إلا نفف واضح فهي المهم إنها مشكلة قديمة هي الوقوف على ظواهر النصوص ولا الاعتبار بالمعاني هنا لو قال في الحديث اين باتت يده من وقف على ظاهر الحديث خاصة ذلك بنومة الليل لان الحديث قال باتت والبيتوت لا تكون الا ليل ومن لم يعتبر بهذا واعتبر بالمعنى قال لا العبره بالمعاني من نائم ليلا كالنائم نهارا فسوى هل ليله نومه الليل تتساوى ليله النهار انت قلت لا ليه هذا سبب ولا العبره بالاستغراق وكذا منومه النهار ما لا يصلح كده ما يصلح المظاهره لا تشرح هذه مظاهره العبره بالاستغراق والاستغراق قد يحدث في نوم النهار كما يحدث في نوم الايه نوم الليل ولا ما يحدث مش عبره العله هنا مرتبطة بمن لنبول اي نبات ايه اشار الى ان استغراقه في النوم هو هو المعتبر صح ولا لا ما هو الانسان لما يقول انا باتت يده يبقى هو لا يعلم لا يعلم ليل انه استغرق فين طب هذه العله موجوده في نوم النهار ولا ما هي موجوده للاستغراق <تصفيق> هذا دليل <اللي> على التفريق <تصفيق> كون الاصل في الليل النوم والاصل في النهار المعاش هذا يقتضي عدم التسوية فعلا لان نومة النهار هي عارضة ما اصل وفعلا ما فيهاش استغراق كنومة الليل واضح وتسمى قيلولة عندهم اما ليلة نومة الليل فتسمى بيتوتا واضح هو الاصل ان احنا نقف على ظواهر الايه النصوص حتى تأتينا قرينه نعتبر بالايه بالمعنى قلت وقيده المصنف بنومة الليل لقولي اللي اي نباتت يده ولا شك ان نومة النهار تفارق نومة الليل ولذلك هي عندهم اي نومة النهار تسمى قيلولة يعني لا تسمى بيتوته ثانيا قول رحمه الله نوما ينقض الوضوء يبقى اشترط في النوم ان يكون نوما ناقضا لله ايه هو النوم الذي ينقض الوضوء اولا في تمن مذاهب لاهل العلم في نقض الوضوء ففي مذهب لا ينقض وفي مقابله مذهبه ينقض وفي النصف مذهبه ينقض على صفة الاستغراق ولا ينقض اذا كان نوما ليس فيه استغراق وبين هذه المذاهب الثلاثة مذاهب اخرى نوم الساجد نوم القاعد نوم المضجع يعني منهم من شرط في النوم الناقض المس... ال... إن, ان يكون إيه؟ ان يكون النائم مضجعا فكل نائم عنده ليس مضجعا فنومه غير ناق طبعا هذا كلام يعني مردود بالأدلة أفضل أرجح الأقوال هو أن النوم الناقض هو نوم الاستغراق لا عبرة بالحال هل وضع جنبه هل نام قاعدا صحيح فالعبرة بماذا بالاستغراق لأن الصحابة كانوا ينامون ينتظرون العشاء الآخرة تخفق رؤوسهم يسمع لهم غطير ويضعون جنوبهم فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا طيب إذن منهم من يتوضأ ليه لأنه استغرق ومنهم من لا يتوضأ لأنه لم ونعم والنوم ناقذ بلا شك بدليل حديث صفوان بن عسال والذي فيه ولكن من بول أو غائت أو نوم فسوى النوم بمن بالبول وليه والغائط واضح يبقى نقول قوله نوما ينقض الوضوء يبا هذا الشرط الثاني عنده الشرط الثالث عنده أن يكون مسلما مكلفا لأن أصل خطاب الشارع لمن؟ للمسلمين المكلفين ولا يدخل تحت هذا الخطاب من؟ من ليس مسلما ولا؟ خاصة في الحديث قال أين باتت يده وهذا المعنى لا يكون إلا في من في مكلف صح؟ رابعا يقول كل يد المسلم كل يد الايه يعني كأنه لو أدخل اصابعه وأخرجها لا لازم يدخل ايه؟ لأن الحديث قال فليغسل يديه وقوله يديه لا يصدق على البعض طيب إذا هذه المسألة أن المصنف هنا قال إن هذا الماء طاهر أي ما اللي هو الماء الذي غمست فيه يد من المسلم المكلف النائم نومه ناقد واستغراق بالليل فالمصنف يقول إن هذا إيه الماء طاهر وليس إيه طهورا للحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلوما في الإناء ثلاثا فإن احدكم لا يدري اين باتته قلت وليس في الحديث وليس في الحديث سلب الماء طهوريته انما مغاية ما فيه وجوب غسل اليد ثلاثا قبل غمسهما في الإناء وليس بلازم أن يكون ذلك سالبا لطهوريه الماء ومانعا من التطهر به والمفهوم ضعيف والاصل الشرعي مقدم والأصل الشرعي ماذا مقدم هو أن كل ما صدق عليه مسمى الماء فهو ايه شكر الله عزيز. فهو ماذا فهو طهور كل ما صدق عليه مسمى الماء فهو ايه فهو طهور واضح أما المفهوم للتدلبي المصنف فلك طالما النبي منع غمت اليد في هذا الماء يبقى يفهم منه أن هذا الماء إيه؟ يسلب الطهوريه هذا المفهوم صحيح ليس بلازم وهو ما يسمى عندهم بمفهوم المخالفة هذا ما يسمى عندهم بمفهوم الايه وهذا ليس بلازم مفهوم المخالفة ليس بلازم واضح لما اقول لك لا تعطي محمد هل لازم هذا ان تعطي عمرا ليس بلازم هذا ليس ايه ليس بلازم واضح فاذا مفهوم المخالفة ليس ايه فهم فهموا من هذا أنه متى غمس يديه بأسلب الماء إليه لا نجد في هذا الدليل يبقى أطبح هذا يسموه دلالته مفهوم ودلالة المفهوم هذه ضعيفة دلالة المفهوم هذه ضعيفة يبقى طالما دلالة المفهوم ضعيفة يبقى نرجع إلى ماذا إلى الأصل ما هو الأصل الأصل في الماء أنه إيه؟ أنه طهور يبقى هذه ثلاثة أقسام التي مثل المصنف لها بالماء الطاهر قد علمنا أن قسما منها خرج من مسمى الماء وأن القسمين الآخرين ماذا بقي تحت مسمى الماء ولكن لم يسلب ماذا الطهوريه وعليه فهما طهران والله تعالى على وعلم يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد وقوله